يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودة وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَإِذَا حُرِّمَتْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عن أن عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ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 اليَوْومَ أُحِلَّ لكُم الطيبَات وَطامُ الذي نَوطُكِتابَ حِلُّ الَُّم وَطامُكُمْ حِلّ اللَهُم وَالْمُحصنَاتُ مِنَ الْ المُؤمِناتِ والالْمُحصَنَاتُ مِنَ الذي نَأوتُ الْ الكِتابَ مِنْ قَبلِكُم إذ آتَيتُمُهُ نأجورَهُ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 وَإِن كُنتُم مَرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ أَ لا مَسْتُم النسَ أَفَلَْ تَدِد مَا أَ فَتََّ مُصُعيدَطَيبَ فَم سَح بِوجهِكُم مِنْ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 إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطَةِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِاتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الذيَّذينَ قالوا إِا نَصرَ أَخَذْن مِ ثَاقَهُم فَنَسُ حَووًَّا مَِّا ذُكُِوا بهِهِ فَأغْرَينَا فأَغْرَينا بَيْنَهُمعَدوتَ وَالْبَغْضَ أَ إلَ يَومِ الْ القِيامَ وَسَوْفَيُونَفْ بِئُوم اللهَّهُ بِمَا كانَوا يَصْنَعُون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 وخالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟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 يا ايها الناس قد جاءكم رسولنا يبين يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير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 قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إِ أريد آتَبُ أَبِإِسمْمِي وَإِسممِكَ فتَتكونونَ منِنْ أَصْحاب الن وَذَلِكَ جَزَ أُظالمِين فَقَووعتْ لَ نَفْسُهُ قَْ أأَخِيهِ فَقَتَ لَ فَأَصبحَْحَ مِنْ الْخاصِرين. فبَعَثَ اللهُ غُرابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحذ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونو ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بِمَا أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 حبطت أعمالهم فأصبحوا كافرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يَا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينيه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون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 وَإذاَا نَا ذَيْيتُمْ إلىلَ الصولَاتِ التَّغَذُهَاهُ زُوَو وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأََّهُم قَم ل يَعكِلُون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 اللَّ عَنَم اللهَّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعللَ منِنْهُم القِرَدَةَ وَالخنازير وَعَبَدَ الطَّغُ أُلائِكَ شَب م كََ وَأَقَلُّ عَسَو السَّبيل قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِنْدَ اللَّهِ مَلَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ مَلَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحث لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحباو عن قولهم الإثم وأكلهم السحث لبئس ما كانوا يصنعون وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ولا يزيدنك سراً ممن ما انزل اليك من ربك طغياوا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما انقدونا للحرب اطفاها الله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 لَوْ أَنهُ أَقَام التَّراتَ وَالإِاجِلَ وَمَا أُزِ لَ إلَيهِم مِوَبِّهِم كَلُوالَكَنوا مِفَووقِهِم وَمِ تَ تحتِ أَجُلِهِم مِنْهُم أَّةُم مُ قتَ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 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مريم وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ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 كَذَلِكَ يبَين الله لَكم آياتِ لَ عَكُم تَشكُرون ي أيوَّذينَ آممَنوا إ مَ الْخَمُومَيْس وَالأَ صَابُ وَأَسلَُ رِلِسُم مِن عملِ الشَّيطان فَجَتَنبُهُ عََّكُم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 إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله أحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعِلٌ مِنكُم هَذَا أَبَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بِكُلِّ شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما أجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن اعتبتم لا نشترى بي ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله اننا اذا ل فإن عثر على أنهما استحقا اثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا ان اذا لمن الظالمين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 إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مري مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصَّادِقِينَ صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً